بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكه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 يَروُ السَّلَارِيَا حَتْ تَثِيرُ تَحَابَا فَتُثِيرُ تَحَابًا فَذُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ نُشُورُ مَنْ كَانَ يُرِى لله العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد وَمَا تَرَىٰ مِن آلَائِكَ هُوَ أَبُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون وتستقرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْكُمْ قَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَاءُ نُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ وَافِرَةٌ وَذَرُ أُخْرَى وَإِن تَدَعُ مُثْقَلَةً إِلَٰهًا لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحظور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وَمَا أُنْزِلَ مُسْمِعًا مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا قَالَتْ فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان مكير ألم تر أن الله أنزل من السماء فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَامِ يَبَسٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَانِ بوالأنعام مختلف ألوانه كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يت... ان كِتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لن تبور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 جََّ تُدَمِي يَدَقُلونَهَا يُحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِد يُحََّونَ فِيهَا مِن أَسَوِ غ يذَهَا بِ وَلُلُ آ وَلِماسُهُم فيِيهَا حَرِي وَقَاحَمُّ للِلهِ الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا داء والمقامه من فبله لا يمسنا فيها نصب لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلا يَقْضَى عَلَيْهِمْ لا يَقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي قُلْنَا نَعْمَلْ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 سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تبعون منهم إِلَٰهِ أَعُونِي مَاذَا قَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَعُونِي مَاذَا قَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أم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 وَلَكِن زَالَتْ سَاءَ إِنْ أَمْسَكَهُ مَن أَحَدٌ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَى السَّيِّئِ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 مَا وَاتِيَ وَلَا في الْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ